واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين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 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير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 وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك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 وَأَنَّ محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ ورسولك اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عرشك وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد